بوك تو ساموتستا السامي <تصفيق> ثلاثة وستون <تصفيق> ثلاثة وستون كيتخويس تاسما أوري طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان مي ماغفز هوبي انا عندي هوايه انا عندي هوايه تشوكبرتس العب تنس انا العب تنس ساد اريس كورتي تنس اين يوجد ملعب تنس هل عندك هوايه هل عندك هوايه تخبورت انا العب كره القدم انا العب كرة القدم سات ارس سافغورتو يوجد ملعب كره قدم اين يوجد ملعب كرة القدم مخاري متkiwa ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني بخيدا قدمي ويدي تؤلمانني ايضا قدمي ويدي تؤلمانني ايضا سات اريس اكيمي اين يوجد طبيب أين يوجد طبيب ما مكاننا مقاص عندي سياره عندي سياره ما اسيف موتوسيكلت مقاص عندي ايضا motorcycle أين يوجد aris سيارات؟ Ayn yujad mawqif sayarat Ayn yujad mawqif sayarat Me ماكس عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز سات اريس ما تبشي طبق معي صحن م معي سكين شوكه وملعقه معي سكين شوكه وملعقه سد اريس ماريلي الملح والفلفل أين الملح والفلفل؟